من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط صوران فيهما ستر وعلى رأس الصراط داعٍ يقول يا عباد الله دخلوا الصراط جميعا ولا تعوج وفوقه داع يقول وفوقه داع قال صلى الله عليه وسلم فالصراط هو الإسلام والسوران حدود الله تعالى والستر محارم الله عز وجل فمن دخل محارم الله عز وجل دخل إلى حدوده أو كشف عنه ستر الله وفي رواية والداعي, والداعي القرآن أو كتاب الله عز وجل والداعي فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم فهذا حديث شريفٌ عظيمٌ أيها الإخوة ونحن نازلنا نأمل أن ندلف إلى استئناف حلقات الدار الآخرة تلك التي وسمتها بسياط القلوب حيث إن القلوب اليوم قد جمدت تحتاج إلى سياطٍ تدفعها إلى الأمام إلا أنها مثل هذه الأحاديث أمرٌ ملحٌ لأنه مما يرسم الطريق في زمان بهت الطريق فيه جدا. وصار الذي يخبر بهذا الطريق قلةٌ من الناس ندرة وقد كانوا إذا عُدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل حتى إن حتى أن الطريق وحده في هيئته صار بهتاً هو نفسه بحيث أن الذي يسير عليه منذ سنين ربما نظر إليه اليوم فوجد معالمه باهدا إنها فتن أيها الإخوة متلاطمة يركب بعضها بعضا يركب بعضها بعضا ركأنها كالرياح التي تتعاقب في طبقات الهواء بنسائمها وربما بدفعاتها تتناوح بحيث لا يشعر المرأة تفيق المرء من إحدى فيقع في الأخرى تلك التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن حزيفة بن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا وقرأها بعضهم عودا عودا بحيث إذا ذهبت فتنة لا يكاد القلب يستفق منها حتى تضربه فتنة أخرى والبصير في هذا المضمار هو الناجي وهي فتن ملحة أيها الإخوة لذا تحتاج إزاءها إلى كلام ملح فهذا هو الوصف النبوي لا أقول للحقبة التي نحياها وإنما لحقب عدة لكن نحن اليوم على رأسها ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيم والله عز وجل يضرب الأمثال لأن الطريق لن يتضح إلا بمثال ولذا درج الأول على قوله بالمثال يتضح المقال الطريق لن يعتدل ولن يستطيع المرء أن ينظر إلى معالمه وإلى تلك الخطوط الشبيهة به على جنباته وهي أخطر شيء فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خط لأصحابه خطا طويلا مستقيما وقال هذا صراط الله عز وجل وخط على جنباته خطوطا قصارا قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها وأكثر شيء أن هذه السبل القصيرة أيها الإخوة تشبه هذا الصراط الذي هو في الوسط الذي هو الأصل الخطوط القصيرة تشبه هذا خط وهذا خط أيضا هذا صراط وهذا صراط أيضا فيحتاج المرء إلى من يقول له هلم هلم بل يحتاج المرء إلى حزمة وعاظ يقولون له هلم هلم فهو على كل مرحلة من هذا الطريق يحتاج إلى من يقول له هذا هو طريق وإلا لاشتبه عليه لاشتبهت عليه الطرق ومع ذلك فإن شياطينها تزينها لأربابها فمعرضا كانت سليمى بديلة ولكنها للضرورة أحكم ضرب الله مثلا وقوله ضرب الله مثلا يدلك على هذا المنهج الذي ينبغي أن نلح عليه إلحاحا لا يسكت ألا وهو أننا لن نفقه الكتاب والسنة إلا بمثال قام بالكتاب والسنة وهذا المثال المزكى زكاه الله عز وجل بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اتدوا أي إن آمنت الأمم التي تأتي من بعدكم أي من بعد هذا الجيل بمثل الذي آمنت به هذه الأمة الأولى فقد اهتدوا ومعلوم عند طلبة العلم مفهوم المخالفة بحيث أن المرأة إن لم يأتم بهذا الرعيل الأول فعلى قدر انحرافك وعوجاجك عنه على قدر هلكتك وعلى قدر ضلالك نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن فكان هذا الجيل المزكى هو المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وليس يذكر الخيرية فقط لتعظم هذا القرن وإنما يذكر الخيرية حتى تأتم بهذا القرن بهؤلاء خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأما فيما يحدث من مسائل فإن من رحمة الله عز وجل علينا أن التاريخ يعاد فما من حادث يحدث اليوم إلا كان أرباب التاريخ مقتدرين على أن يضربوا لك مثالا من التاريخ يشبهه ثم ترى كيف تصرف في هذا المثال الجيل المزكى والشرب الأول الذي من ورده علم أن غيره من المشارب عاكرة فتأمل جيدا فإنما هو عصمة إياك أن تسير خطوة إلا أن تنظر إلى أجدادك وأسلافك كيف صنع وفي كل موضع سترى وإن جهلت فاذهب إلى عالم بها يخبرك فإن اليوم صار نظر في مرتبة مقدمة ينظر المرء نظرا إلى المسائل ويغره منها الزخارفها والفتنة أيها الإخوة ما هي إلا تمويه بحيث ينظر المرء إليها بادي الرأي فيرى شكلها حسن يرى لها منظرا حسنا لكن إذا ادبرت تحولت إلى عجوز شمطاء لها وجه قبيح دميم يعرفها في أولها يوم تزينت أهل العلم ويعرفها كل الناس بعد أن تدبر لكن تكون قد أخذت من دين الخلق ما أخذت قال سفيان الثوري رحمه الله إن الفتنة إذا أقبلت عرفها أهل العلم وإذا أدبرت لم يعرفها كل الناس إذا أقبلت يعرفها أهل العلم فقط يعرفون أشكالها يعرفون ملامحها يعرفون حدودها فإذا أدبرت فإنها يومها يعرفها كل أحد لكن تكون قد ضربت فينا ضربة قاسية هذه فتنة فما بالك بفتن متواترة متوالية متتابعة نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن الصراط أيها الإخوة والصراط الطريق والطريق المستقيم أقصر طريق بين نقطتين كما يقول ابن القيم رحمه الله فمن معالم الإسلام وظواهره أنه كلامه مباشر مسائله مفهوما سلوكه دائما مستقيما لا يستريب المرء فيه ولا يمتري ليس فيه كلام معوج فإذا رأيت المرء يمطط ويطول ويتعوج فاعلم أن هذا ليس الإسلام إذا احتجت أن تؤول أو أن تشرح في غير موضعه فاعلم أنه ليس من الإسلام أو أنه قد بدأ ينحرف عن الإسلام لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس الصراط داعٍ يقول هل أم يا عباد الله إلى الصراط أجمعين ولا تعوجوا وفي رواية ابن مسعود ولا تتفرجوا وهي في المسجد أيضاً بسند صحيح صحاحة الألباني وشعيبو في تحقيقه على المستقيم تأمل ولا تعوجه إياك عن تعوج المستقيم فإن الطريق مستقيم واضح واضحة استقامته فإياك عن تعوجها أنت فما عوج الإسلام إلا بأهله هم الذين يعوجوه فلا تعوجه ولا تعوج أيضا عن استقامته فإنما نعوج سقط في الهم وهو المعنى اللغوي لقوله ولا تتفرجوا ولا تعوجوا وفي رواية ولا تتفرجوا فالتفرج هو ابتغاء الفرجة والفرجة أن تكون فرج من الهم أو أن تكون هي الهم ويقال عن الفرج رجل قتل بفلات من الأرض وفيه الحديث ليس في الإسلام فرج يعني قتل الرجل بفلات من الأرض فلا يقاد أحد به لأنه لا يعلم من الذي قتله فإنك إن تركت الصراط المستقيم خرجت في فرج خرجت إلى موضع هلكتك وموتك دون دية لن يدفع فيك شيء ألبتا يأتي المرء خالي الوفاض تأمل وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأقوام يوم القيامة بأعمال يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضة أعمال كالجبل عمل كثيرا ودار كثيرا وربما صوب ممن لا يدري بأمثال جبال كهامة بيضة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا هباء منثور لا تساوي شيئا البتة لا تزن شيئا البتة فينظر الرجل إلى ما في يده وقد دخل به أرض المحشر فلا يرى في يده شيئا البتة نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم تأمل فإنه قد قيل للحسن إن نجالس قوما يخوفوننا فقال لأن أجالس قوما يخوفونني حتى أبلغ الأمن أحب إلي من أن أجالس قوما يضحكونني حتى أبلغ المخافة فإذا ما نبهت ونوهت وألححت على الفتنة حتى نبت في قلبك شعور. بأنك تخاف الفتنة دوما فقد نجوت أما إذا وصفت لك واقعا مزدهرا رائعا نسائمه عليلة أطياره على أغصانها تهتف فربما دلفت مع ذلك أو بعد ذلك إلى الحقيقة فتصطدم بها وعندها تقع فتندق عنقك تأمل جيدا ضرب الله مثلا إنما هي المرجعية أيها الإخوة في الدقيق والجليل وحجة المرء لا تكون ناصعة إلا حينما يرجع إلى هؤلاء الذين كانوا يعلمون الإسلام يعلمون معالم الإسلام يعلمون أقدار الأحكام في الإسلام فإننا اليوم صرنا لا ندري مواقع الأحكام أين يقع الشرك؟ من الإسلام أين يقع وما هي شفافيته ما هي شفافية التوحيد وكيف ينتقض التوحيد ما هو الطغوت الذي لما ذكرته أحيانا إذا بالبعض يفزع طغوت وقد خيل للحسن البصري رحمه وقد قال الحسن البصري رحمه الله من حكم بغير كتاب الله فقد حكم بحكم الجهلية كلمة واحدة مذهب واحد مسلف واحد حتى قال رجل لطاوس ابن كيسان اليماني وانظر إلى فهمهم لتلك القضية قال لطاوس ابن كيسان اليماني إني أنحل ولدي هذا ما لا أنحله لغيره من عياله يعني أعطي هذا عطية هدية ولا أعطي الولد الآخر فقال له طاوس رحمه وهو كبير القطر اليماني برمته لا يفتى وطاوس باليماني فقال طاوس رحمه الله حكم الجاهلية يبهون مع أن هذه مسألة فقهية جماهير أهل العلم على كراهتها تأمل وفيها خلاف سائغ وأخذ ورد لكن فقط لأنه رأى الرجل قام في وجه رسول الله رأسا فوصفه بحكم الجاهلية فتأمل جيدا أنه لا يعنيك اليوم أن يقال في تأويل هذه شيء أو يقال في قلنا نقصد بهذه كذا لا أبداً إنما تريد توصيفه وقد قلت من قبل ذكرت من قبل وعلى مدى أيام متطاولة لا أقول في الأسبوع الفائد فقط أن المرأة ان أفلح أن يوصف الشيء استل له من الإسلام حكمه استل حكمه من الإسلام في رجل يقول لك اليوم أنا لا أريد الإسلام ولا أريد حكما إسلاميا ولا أريد دولة إسلامية وبعدين تقول أحسن به الظن هذا بخلاف حكم الله عز وجل في توصيف الواقع توصيف الواقع لأدري كيف أتعامل مع هذا لذا أيها الإخوة من هنا من هذه النقطة كان الإسلام مستقيما ودون الإسلام معوجا هذا إعوجات فتأمل جيدا ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيما سلفية في الرجوع سلفية قحة ترجع في كل الدقيق وجليل وأنا أكرر وأعلم أن هذا الأصل أنا ألحل عليه في كل شيء سل ما فعل أشداجي في كل عمر دق أو جل قال سفيان الثوري رحمه الله ان استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل تحك رأسك تهرش يعني إلا بأثر ففعل في كل شيء تنظر وقد دخل زين العابدين الخلاء يوما وقيل عمر بن عبد العزيز فوجدت الزبابة تقع على الشيء من النجاسة الرطبة ثم تتقع على ثوبه فقال لأتخذن للخلاء ثوبة وهذا قياس فقهي صحيح فالزبابة لما تقع على الشيء النجس الرطب فإنها تأخذ منه شيئا في أرجلها فإذا جاءت على ملابسي علق من أرجلها في ملابسي شيء ولو كنت لا أرى لكن يعلق فهذا قياس صحيح شقي قال عمر بن عبد العزيز ثم رجعت إلى نفسي فقلت كان أصحاب محمد يدخلون الخلاء ويحدث معهم مثل هذا ولم يتخذ أحدهم قميصا للخلاء قال فانتهيت عن ذلك فرجع قال مش هتخذ خمس وهذا قيد كما قلت لك ينبغي أن تعيه تماما وعلى جنبتي الصراط سوران فالصراط وإن كان من معالمه الاستقامة فهو معلوم باستقامته تدرون أيها الإقوة إذا سافر المرء منا يقال له خذ طريقا من الطرق الكبرى في البلد طريق الصحراوي مثلا ثم إذا بالرجل كما يقال يضع قدمه على البنزين ثم يطلق لسيارته العنان لأن الطريق لا يعوج فالاستقامة معلم في الحقيقة معلم وإذا رأيت نفسك لا تتكلف فأعلم أنك لازلت على الصراط لكن هذه الحدود من جملة ما يميز أيضا هذا الصراط حدود الله عز وجل وعلى جنبتي الصراط صوران فاصرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالحدود حدود الله عز وجل التي حدها لك بحيث لا تتجاوزها أبدا مهما بلغ الأمر ولذا قال وعلى هذين وعلى, ال... وعلى فيها سطور مرخاه على حدود الله سطور سطور مرخاه وعلى راس الصراط من ينادي يا عباد الله هل اموا ولا تعوجوا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنادي بانه القران قال فالمنادي على رأس السراط كتاب الله عز وجل وهي وقفة أيها الإخوة وحار المرء أن يتحدث فيها اليوم لما يشهده من نفسه من تقصير بالغ نحو كتاب الله عز وجل قراءة وتنقيحا ومراجعة وتصحيحا وفهما وتفسيرا والإتيان بآلة العلوم له فإن كتاب الله إنما هو عمل العمر يحيى المرء معه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد عمر طويل من المنافحة عن كتاب الله عز وجل وسلة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقريرا لمذهب أسلافنا فإنه لما تحدث عن إثبات صفات الله عز وجل كان يقول لمناوئيه من الأشاعرى أعطيتكم مدة سلاس سنين سلاس سنين فانظروا في كتب أهل العلم فإن وجدتم آثرا يقول بما قلتم من آثار الصحابة تركت مذهبي لكم سلاس سنين ابحثوا في هذا كان رجل يقرر مذهب السلف جيدا تدرون أيها الإخوة هو على فراش موته في آخر عمره يقول شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تلميثه يقول قال لي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنا مز أسلمت يعني وعيت وبلغت ووجب علي الإسلام وأنا أصحح إسلامي وما أظن أنني فعلت إلى اليوم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت كتاب الله قط. ما تركت القرآن قط كيف اتساقك مع القرآن والقرآن مراحل فيقرأه المرء قراعة ربما كان القلب عنها عازق ثم تتأطد العلاقة بينك وبين القرآن بحيث تأنس بالقرآن فاليوم الذي يمر لا يقرأ فيه من القرآن شيء ترى في قلبك وحشة تشعر في قلبك بوحشة تشعر بين الناس وأنت في خلطتهم بوحدة ثم بعد ذلك تتولد الثقة في القرآن من كسرة تلاوته والأنس به ومحبته تتولد الثقة فيه بحيث يصادر على كل ما دون ذلك وأواجه به كل مخالف واجه بالقرآن كل أحد ترى أنك قد توسقت من كتاب الله عز وجل بحيث تنظر إلى جميع الشرائع بازدراء واحتقار لا ترى لشريعة من الشرائع وزنا إننا حينما نتحدث اليوم عن عوار الكلمة الملعونة كلمة المساواة فإنه كما قال شيخ الإسلام كما قال الشيخ ابن عسيمين رحمه الله قال كلمة هي من قلب الحكمة قال الإسلام يعرف العدل ولا يعرف المساواة ليس سمة مساواة قال الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون تلك التي نتأولها اليوم نتعوج بها اليوم تأمل جيدا هذا عوجاج قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم تتكافأ يعني ما دونهم ليس كفءا لدمه ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر لا يمكن إنما يدفع فيه الديا لكن أن يقتل بيء أبدا لا يمكن لأنه لا تتكافأ دباؤهم وإذا تهكم متهكم فيقول ربما خرج المسلمون فقتلوا الناس في الطرقات من الكافرين من يهود ونصارى ومجوز وغير ذلك فيقال هذا قد انتقل إلى حكم آخر إلى حكم رجل حربي محارب وهذا حده في الإسلام القتل أو تقطع يده مع قدمه اليمنى هذا أمر آخر أيها الإخوة وينفى من الأرض لكن لا تتكافأ دماؤهم حينما تتعمل التكلف لهذه الكلمة لا زال مصمما على أن ذلك كان في مضابطه وسجل بصوت فلان وقال فيه فلان إن هؤلاء لا يتعاملون إلا بما خطط يمينك لن يتعامل بدونه وقد سألوا ماجنا من الماجنين الدجاجلة وقالوا له لك أفلام خليعة فهل ستكف عنها وقد صار الحكم اليوم إسلاميا كما المسألة منتشر هكذا يا مغلوطة في الحقيقة فقال إن لنا مادة كذا وكذا في هذا الدستور تطلق حرية الفكر والإبداع وهذا إبداع ده قبل ما يعتمد تعمل جيدا فإن المرأة لا يختلف فقط لمجرد المخالفة وإلا فالألفة رحمة لكن هذا أمر سيسجله التاريخ كما كنا ننادي من قبل أين محمد رشيد رضا يوم نادى المنادي على سعد جغلول وقال معبود الشعب أين كان أهل العلم حينما فصل مصطفى كمال أتاتورك بين الخلافة وبين الحكومة وجعل الخليفة صورة يمهد لنفسه قبل أن ينزعه ويفني الخلافة إلى يوم الناس هذا نحن ننادي وإذا تلقفنا كلام الصادقين ككتاب الخلافة لمحمد رشيد رضا رحمه الله من أوائل من اجتم هذا إذا تلقفنا هذا فرحنا به وإذا بأعواد المنابر تتز طربا ونحن نتلوه على الناس لكن ما نستطيع أن نقول أن الكثرة والكافة كانوا على هذا ممن اجتم رائحة تلك الفتنة تعمل جيدا فإن للإسلام معالم كتاب الله أين اتساقك به احتضر الجنيد رحمه الله كبير الطائفة من أهل السنة فلما وقع على فراش الموت تل القرآن تعمل فقرع من الفاتحة إلى الناس فلما رأى بعضهم الجهد عليه قال رحمك الله هل لا أرحت نفسك؟ لماذا تطعب نفسك هكذا؟ فنظر إليه وقال يا أبا فلان هل ترى أحدا أحوج مني إلى قراءة القرآن اليوم؟ يختم القرآن وسكرة الموت تقطع بدنه تقطيعاً نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرات الموت تعمل ويقرأ القرآن قال فختم القرآن إلى سورة الناس ثم استفتح بالحمد ودلف إلى البقرة فقرأ سبعين آية ثم لفظ أنفاسها أين الاتساق مع القرآن أيها الإخوة الاتساق حينما يقوم المرء بآية يتلمز بها يتزوقها يتزوقها قال بعضهم تركت أبا حنيفة في المسجد بعد صلاة العشاء الآخرة وكانوا يسمون المغرب عشاء لذا كانوا يشيرون إلى عشائنا هذه بالآخرة أو العتماء قال فانصرفت إلى بيتي وهو يصلي إلى جدار فعدت عند صلاة الصبح ولم يزل الرجل قائما عند الجدار يصلي يتلو آيةً من كتاب الله ويبكي أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء يحكمون يتفكر النووي فيها لا يكون العاصي كمن لم يعصي أبدا لن يكون فلما وقف على حقيقتها وتزوقها لم يزل الرجل يبكي حتى الصباح حينما تتزوق قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أيتشبث بعدها ذو رأي برأيه حين يعلم فقره الى الله وحاجته حين يعلم ان الفقر ذاتي حين الفقر ذاتي لله هكذا ايها الاخوه القران ايها الاخوه ورد القران والانس بالقران والاستعلاء بالقران ايها, بالقرآن أيها قانون لا يكتب فيه ايه من مبداه الى منتهاه امر شلل تعمل جيدا لتشعر بهذا إنه يكفيك يكفيك أن تأخذ بقول أهل العلم إن كان نعم أو لا ما يضرك لكنه لن يكفيك أن تقنع بمثل هذا ينبغي أن يكون في قلبك معلوم ضرورة أنه مخالف رأسا لتلكم الشريعة فقط هذا ما نريده أما عن تمريرها فربما وعجب أن تمرر المراحل بالطواغيت ولتعلمن نبأه بعد حين إن هذا ال... الذي ذكرت لكم سعد زغلول لما نزل في ثورة التسعتاشر ونزل من سفينته من منفاه وكانت فكرة آل فلما نزل الرجل قالوا معبود الشعب فنظر أهل العلم وقالوا حتى ينجلي الإنجليس فإذا طردناهم علجنا قضية معبود الشعب وغيرها من المخالفات فلم يطرد الإنجليز ومع ذلك لم يعالج سعد زهلول بل كانوا يتكلفون له في شرب الخمر أيها الإخوة تعمل جيدا وعلى الصراط داعي هو على رأس الصراط داعي الله إن أردت أن تلتزم الصراط المستقيم أكثر من قراءة القرآن فإنه يجمع لك قلبك ويبصرك بصرا زائدا عن بصرك هي البصيرة تلك التي تنظر بها إلى الطريق محققا أكسروا قراءة القرآن أيها الإخوة والافتقار إلى الله عز وجل ولا تعوجه فإن الحق واحد لا يتعدد وعلى جنبتي الصراط سوران هي حدود الله وعلى هزين السورين ستر وتأمل أن الفرق بينك وبين بين محارم الله سطارة بينك وبين حدود الله سطارة قطعة قماش تأمل رقيقة يسيرة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفوق الداعي ادعي ادعي كتاب الله فيه دعي آخر ينادي فإذا أراد إنسان أن يفتحه تأملوا أيها الأخوة تصوروا ما أراد رسول الله لكم أن تتصوروه الصراط مستقيم وعلى جنبتيه أبواب هذه الأبواب عليها ستر ستارة فإذا أراد أحد تطفلا أن ينظر يعني حش ستارة ينظر ينظر فقط قررت له قاعدة الفتن العريقة قاعدة الفتن العريقة فإذا أراد إنسان أن يفتحه نادى هذا الداعي وقال يا عبد الله إياك أن تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه تعمل هذه العبارة وينبغي عليك أن تصلي على رسول الله من سويداء قلبك اللهم صلي على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا تترى تعمل هذه العبارة الموجزة العميقة إنك إنت افتحه طب أنا لم أفتحه إنما أردت أن أطل فقط بس أشوف لا أبدا فقه الفتنة أن تقترب منها أبدا, أبدا أبدا أبدا وتذكر فتنة في التاريخ لا يعرف لها في سموها مثيلا في جملتها تدرون ما هي أيها الأخوة فتنة ابن الأشعس عبد الرحمن بن الأشعز قائد من القادة الكبار في دولة بن أمية أكثر الحجاج من سفك الدماء فانقلب الرجل عليه ووافقه بعض أكابر الفقهاء فقهاء الكبار وعلى رأسهم سعيد بن جبير وعامل بن شرحيل الشعبي ثم كانت مع ذلك الكرة كانت الكرة عليهم ووقعوا في قبضة الحجاج فتأمل ظهر الحجاج بحجته الطاغية الطاغية ظهر بحجته على سعيد بن جبير لتعلم أن الفتر مموهة تحتاج إلى ضابط تحتاج منك إلى اعتصام تحتاج منك إلى منهج تشبز به تحتاج منك أن تكون جبالا جبالا ترجع على تجبن عن الفتر إلى لسعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه إن الناس هاهنا يعتبرون على الإمارة وأنت في شعب لك غنيمات وحدك ولو دخل سعد في خلاف الناس لقدم وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل كيف قال فقال كلمة الحكمة العظيم أيها الإخوة قال إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا على طريق عليهم. جاءت سحابة فحجبت النور أظلامت الدنيا لم يعد المرء ينظر تحت قدمه لا يدر المرء ما هو الذي تحت قدمه فأغمي عليهم فقال بعضهم الطريق من هنا في الغماية في العماية في الظلمة قال بعضهم الطريق من هنا فتعجل المسير والعجلة ضد على الفتنة قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من استشرفها استشرفت ترفع راسك تقطع هذاك وإن كنت ابن من لذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من سمع بالدجال فلينع عنه خرج الدجال يميناً كن في أقصى اليسار ولا تسق في إيمانك فربما أتاه المرء مؤمناً فخرج من عنده كافرا يؤمن به وهو في تمام إيماني تأمل فقال سعد فأغمي عليهم فصار بعضهم الطريق من هنا وقال بعضهم الطريق من هنا وقمت في مقامي وقلت حتى تنجلي فننظر لا تمهل لحد ما ينجلي الأمر وننظر كيف نصنعه قال فلما انجلت اسمع ما قاله سعد كنا على الطريق الأول كنا على مثل ما صار عليه الأول فإن طريق الاجتهاد هذا في الظلمة شك شك إن التاريخ لم يزل يسجل أيها الإخوة وأنا أتلوه على مسامعكم كثيرا لتدركوا خطورة المرحلة لم يزل التاريخ يسجل لنا أن الإنجليز كانوا في مصر يقتلون الناس ويزبحونهم ويبقرون بطونهم ويستحيون النساء ويزنون بهم وفعلوا الأفاعيل فخرجت هيئة كبار العلماء من الأزهر يومها حين رأت هذا الأمر فقالت بدلا مما نظن أن تقلج به الإنجليز قاتلوهم ليفنوكم فيفنى المرء قائما خير له من أن يفنى هكذا زبيحا بدلا من أن تفتي بهذا قالت إننا نأمر الناس بالسمع لهم والطاعة فهم حكام البلد لم تزل باقعة يحملها التاريخ لهم حتى قام طلبة العلم الصغار وعسوا مشايخهم ولم يزل التاريخ يسجل لهم هذا أيضا وهذا ليس مضطردا بل أهل العلم ضمانة الطريق ليفهم الأمر جيدا لكن أحيانا ربما كان الندرة منهم ينظرون نظرة أخرى فتأمل جيدا دخل عبد الرحمن بن الأشعس أخذ عبد الرحمن بن الأشعس فأسر من معه وأخذ الحجاج سعيد بن جبير وكان الحجاج يوقر سعيدا فقال له يا سعيد لما خرجت مع ابن الأشعس سؤال مباشر فقال له سعيد كان له في عنق بيع فقال الحجاج لا حول ولا قوة إلا بالله وصفق بيده يعني ضرب يده اليمنى على اليسر وقال لا حول ولا قوة إلا بالله لم يكن للوليد في عنقك بيع فسكت سعيد سكت يعني لزمته الحجة الحجاج يظهر على سعيد لذا تقرأ في هذه الفتنة أن بعض أكابر أهل العلم أتى إلى الحسن البصري أو غيره وكان يبكي ويقول يا ليتني سمعت لك يا ليتني سمعت لك أمور ينبغي أن توصف أيها الإخوة توصف جيدا كما قلت لك لتستطيع التعامل معها فهذا الداعي على الصراط فهذا الداعي على الصراط فهذان الجداران على الصراط هم حدود الله عز وجل عليهما ستر يشير لك إلى الورع حتى لا تأتي إلى الستر فتلمسه فإنك منهي أن تكشفه قال لك ولا تلمسه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن بين الحلال والحرام ستر من الحلال لا يخرق تترك أشياء من الحلال حتى لا تسقط في الحرام فالورع هو خير الدين أيها الإخوة على ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لمنكم والحمد لله الذي لم يزل عليماً حكيماً وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس مشيراً ونذيراً وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيراً الورع أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعرفهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الورع أيها الإخوة الذي ساد في هذه الأمة حتى قالت عائشة رضي الله عنها إنكم تتركون خير ما في دينكم فإن خير دينكم الورع الورع الورع الذي عرفه لهروي رحمه الله بأنه توق على حذر أن يتوق المرء المحارم ويحذر أيضا في تقواه لذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه وقد سئل عن عمر رضي الله عنه فقيل له كيف تقول في عمر كلمنا كلمة إجمالية فقال كان كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركه كالطائر الحذر يرى أنه فخ في كل موضع يخاف يخشى ومع ذلك فقد قال عمر رضي الله عنه ليبي بن كعب يا أبا المنذر ما هي التقوى يعني اضرب لي مثالا فقال أرأيت يا أمير المؤمنين لو أنك أخذت طريقا به شوق كيف تصنع قال أقبض إلي سيابي وأحذر قال هذه هي التقوى هذه هي التقوى ومنه قول الأول واصنع كماش فوق غصن الشوك يحذر ما يرى لا تستهم بصغيرة إن الجبال من الحزر الورع أيها الإخوة الذي حمل الشرازي رحمه الله أن يطوي ليلته في قصة عجيب الشرازي شيخ الشافعية رأى بعضهم رسول الله في النوم فسال عن الشرازي وقال كيف صنع الشيخ فلا ترى في كتب الفقهاء قولهم الشيخ إلا ويعنى بذلك الشراز رحمه الله دخل أبو إسحاق الشراز إلى المسجد وكان قطوى ليلته وأراد أن يأكل شيئا من الباقي الله فانطلق إلى صاحبه يمر من المسجد فلما جاء إلى البائع لم يجد في يده شيئا فرجع أدراجه على آثار قدمه فوجد الدانق الذي أراد أن يجتري به ملقا على آثار قدمه يعني بتاعي فأراد أن يأخذه قال فتذكرت أنه ربما كان لغيري المسجد يدخله ناس كثر قال فتركته وفي هذا سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى فراشي فأجد عليه التمرة فأرفعها إلى فية فأذكر أنها ربما كانت من تمر الصدقة فأمجها يعني يلخيها عليه الصلاة والسلام معنا على فراشه ليست في موضع تمر الصدقة لكن ربما جاء بها صبي أو غيره فيتركها وراء عن صلى الله عليه وسلم يقول هشام بن حسان ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا ترك في مسألة واحدة لا بأس بها أربعين ألف دينار فيما لا ترون به اليوم بأسا وكان حبيب أبي محمد حبيب أبو محمد قسم ما له ترك ما له كله لله ثلاث مرات فتعمل جيدا الورع إياك أن تمس مواضع الحدود فإن تعظيم النهي أن تحرم على نفسك السبيل إلى النهي لذا حرم الله عز وجل النظرة فالنظرة ليست زنا فسماها رسول الله زنا حتى ترجع عنها لترجع عن الزنا ومن وقع في النظرات وقع في الزنا لا محالة لذا قال السلف النظر بريد الزنا والغناء رقية الزنا كل سبيل إلى المحرم إياك وإياه وانظر إلى قاعدة الفتنة العجيبة إياك أن تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه طيب إذا فتحه كشف سطره سينظر فقط يعني سأطلع ما هو الذي بالداخل لا ليس في الفتن الطلاع إنما إذا فتحته ولجده لذا ترى اليوم أن هناك خط ربنا يقول عنه خط لا رجع ما يستطيع أحد أن يرجع عنه أبدا لا يكون إلا أن يخلق الله عز وجل واقعا طاهرا نسأل الله عز وجل أن يغيثنا بإغاثته تعمل جيدا ربما دلف المرء إلى شيء لا يستطيع أن يرجع لذا يقول أهل العلم تب قبل أن تتعذر التوبة ربما كان بيدك اليوم أن تتوب وغدا تصد عن التوبة أصلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه تأمل جيدا وعلى هذا الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن هو الذي يقول إياك أن تفتح فتتقي المحارم بواسطته من واعظ الله هذا قال الطيبي رحمه الله واعظ الله لمة الملك وتأمل جيدا قال الله عليه وسلم على قلب كل ابن آدم ملك وشيطان فإذا عمل بطاعة الله عز وجل قوي الملك على الشيطان فصرع فيصير الصوت المدوي للملك في قلبك وإذا عمل بمعصية الله قوي الشيطان على الملك فصرع فأي شيء قلبك ليسمع دوي صوت الملك؟ دوي صوته هل تسمع للملك الذي على قلبك وهو يناديك يقول هذا حرام وهذا حلال إياك من هذا السبيل هل تسمع أو حجبت المعاصي بينك وبينه إنه أحوج ما يكون المرء إليه أيها الإخوة قبل أن يكشف ستر الله عنه بمعاصي فإنه في مسند الإمام أحمد من طريق ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فمن يدخل, فمن يدخل إلى حرمات الله يكشف ستر الله عنه من دخل إلى حرمة الله كشف ستره ويقال أيضا من أراد المعصية فإنه لا يقع إلا أن يكشف ستره يكشف الستر أيها الإخوة يفضح المرء كما يقول ابن القيم رحمه الله ومن آسار المعاصي والذنوب أنها تخزلك في موضع كنت أحوج ما يكون إلى النجح فيه تخزل وقتها تدرون أيها الإقوة خزلان في الدنيا وخزلان في الآخرة نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وقد ذكر التاريخ لذلك قصصا إياك والمعصية فإن الرزق يمنع بها وإن البلاد تهتك أستارها بها وإنه لا يقوى المرء على أعداء الله عز وجل إلا بطاعة الله عز وجل نجح الدولة بالطاعة نجحها بالطاعة نجح الدولة بالطاعة إقامة الدولة بالطاعة درء أعداء الله عز وجل بالطاعة بطاعة الله عز وجل ثقابة الرؤية لهذا المدمار يذكر التاريخ عن شاعر ماجل داعر كافر كان يمشي خلف المعز لدين الله الفاطمي هذا الشاعر يقال له محمد بن هانئ تعمل كان يمدح الفاطمية هذا بمديحة لم تذكر في التاريخ مديحة مثلها ذلك لأن الرجل كان يكبر في مدحه فكان يقول للمعز ما شئت لا ما شاءت الأقدار أحكم فأنت الواحد القهار ويرضى الفاجر الكافر بهذا تعمل يرضى به وكان يقول يزاحمني تحت به جبريل يعني الرجل يوحى إليه ويؤكد أن الرجل إلها في هذا البيت المتقدم تدرون ماذا حدث أيها الإخوة صلت الله عز وجل عليه من دهنه فيه من دهنه فيه إنك تخشى اليوم أن تقول لعلماني أنت علماني أنت لا تريد دين الله بل سرنا اليوم نفسوها نني أنكر على الأستاذ فلان وفضيلة السيد فلان وعمنا فلان حتى تهرأت المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم للمنافق سيدي لا تقول له يا سيدي حتى ولو تعملت معه ولو اضطررت لهذا ينبغي أن يكون عن شمالك فتعمل جيدا إلى ما سقط فيه القوم تعمل فإذا بالرجل يدين فيه فانقلب عليه الطاغية قال ابن كثير رحمه الله وسنة الله في خلقه أن من أعان ظالما سلطه الله عليه وأنت تراهم اليوم يديرون لك البلاد وايضا أنت لا تسحب الحكم الشرعي عجيبون أيها الإخوة حينما نرى فاجعة التاريخ أنا لا أدري كيف سيقرأ الأجيال القادمة ما أحدثناه لا سيما في هذه الحكمة رجلا من رموز أهل العلم من رموزهم رجل تاريخي يقال يعني يصح أن يقال عنه هذا تاريخي رجل تاريخي ومع ذلك ربما اختلفت معه منهجيا ومع ذلك ربما اختلفت معه منهجيا لكن في جملته رجل تاريخي تاريخي للحركة الإسلامية الشيخ أحمد المحلاوي حفظه الله يوم يغلق على الرجل المسجد من الظهر من الجمعة إلى الثانية صباحا ويرمع على المسجد الزجاجات الحارقة وترى مع ذلك البعض يقول أنو الاعتكاف إلى الغد إن والاعتكاف إلى الغد لتضيع عليهم التصويت على الدستور لأنهم يريدون أن يفسدوا علينا ذلك يعني هذا المسجد فقط سيفسد التصويت في الجمهورية شيء في غاية العجب ومع ذلك إن نزلت اليوم إن أنزلوك على حكم النزلت. مع أن هذا فيه خرط القتاد وفلق الأكباد وإيتام الأولاد في حملة لا تبقي ولا تذر أن يرمى بيت الله بالحجارة سكتنا رجل توافقي كلمة الملعونة المنافقة التي ذكرها الله عن المنافقين إن أردنا إلا إصلاحاً وتوفيقاً فهو التلفيق طيب فكتب لك صفحة وحملة الآن طيلة الأسبوع الفائت بعنوان نزل خطيبك إذا رأيت خطيباً يتحدث فيما لا يرضيك فخذه من عنقه أسهل المنبر وبعدين تؤتى تهديدات أيضاً لبعض الروسنا إن أتيت إلى هنا سننزلك وسنفعل ما هذا الهوان إن هؤلاء لو منا من قد خسفهم خسفاً حينما مسوا حرمات الله عز وجل لحدث ولسدد الله عز وجل المرحلة إن أسيدة بن حضير أيها الإخوة وأنا كثيرا ما أذكر لكم هذا فقط أريد القوم أن يرجعوا إلى أسلافهم وهذه دولة بنيت قديما أنت معتقد أن أنت بتبني دولة من فراغ لنا جذورنا. وبنيناها على أحدث طراز وأحسنه والتاريخ بذلك شهيد كان الأحزاب على باب المدينة عشرة آلاف جمعت قريش أحابيشها وبطونها وعلى وخان اليهود في الداخل أي فتنة أحلك من هذه الفتنة؟ أي ضياع للدولة كان متأكداً مثل هذا الضياع؟ وقد وصفه الله عز وجل بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزل وزلزل الشدي شهادة الله ابتلي هو ده البلابة والدولة في خطر فقال صلى الله عليه وسلم وقد راسل عيينة بن حصن الفزاري الكبير هوازل أن يأتيه ويبرم معه معهده استراتيجية حربية ما تخرش الميل سيعطيك ثلث تمر المدينه وترجع والرجل كان كتيبه القوم فان رجع فقد خارت قوى قريش يقوم يرجعوها ولا او نقاتلهم بقوه نستطيع ان نقاتله فوافق الرجل تعمله يا اخي وافق واجلسوا سعد بن معاذ وسعد بن عباده فدخل اسيد بن حضير والورقه مع العقد مكتوب وموضوع لسه ما تمضاش فدخل أسيد بن حدير رضي الله عنه فإذا بأسيد يحمر وجهه ويرتفع صوته ويناجي قائلا لعيين بن حصن وإنما سمي عيينة بعيينة لأن عينه جحظة من أسر مرض أتاه فقال يا عين الهجرس أتمد رجلك إزاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده لولا أن يجد رسول الله علي لرويت حربتي بدمك فقام سعد بن عازم منتفضا يومها ساعتها وقال يا رسول الله هي الحرب أو هو أمر من الله لا نتخطاه قال بل هي الحرب قال فلا تغطيهم شيئا الدولة ستأهلك العلم بيحصرونها ستأهلك الدولة أقم حد الله عز وجل فإن النصر معقود بالسماء مش في الارض ومش في ايدك سيلخي في قلبك الرعب كما قال الله عز وجل واذ يريكموهم التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليه ليقضي الله امرا كان مفعولا فيقضي امرا بالضد ايضا يوم يريك هؤلاء كثرة زي مرهم لك كله يرهم لك ولذلك يقول البعض النهارة دا حيفسدوا الدولة هم من لحيفسدوا الدولة دلو عننا منا عليهم ميله لنقلب له والقوم قبور من هم الذين لكن القى في قلبك رايتهم كثيرا سنه الله لانك بتضحي بالشارع انما وسيده ابدا قال سعد رضي الله عنه اذا كانت الحرب فلا تعطيهم شيئا قبل 10000 مره لا تعطيهم شيئا فان كان لا يطمع ان ياخذ منا تمره يا رسول الله في الجاهليه إلا أن تكون قيرا أو أن تكون هبة أعطيه هدية أو أن أقريه خضيف نازل إنما أعطيه اليوم جزية وقد أعزني الله بالإسلام فقال رسول الله دونك أعطاه الورقة فقطعها ما رأيك في هذا الحكم؟ حكم لا يتواءم مع الحكم العسكري نعم لكن أيها الإخوة ميزان الإيمان في السماء وهو يختلف مع ميزان الأرض وعي هذا الكلام جيدا ميزان السماء يختلف مع ميزان الأرض فهذا الحكم من جهة, من جهة النظر غلط لأنك ستقلب القوم علينا عشرة ألاف واليهود في الداخل خانونة لكن في ميزان السماء إن كان قلبك ينادي الله أعلى وأجل أغاثك الله ولذا هي عدة النصر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يممدكم سيمدكم وهذه عقيدة ينبغي علينا أن نتشربها أيها الإخوة فتأمل جيدا إياك أن تكشف سطر الله إياك أن لا تسمع وعظ الملك أو أن تحول المعاصي بينك وبينه فإن فيه الخطر المدلهم والموت الملم يقول أهل العلم وبها أخدم ليبين لك سيئة المعصية قال بعضهم كنت في سفينة وكان معنا شاب وهذا الشاب كان يطيع الله عز وجل لك من رأيت أحدا يطيع الله عز وجل ما نظرت في وجهه إلا تلألأ بنور الإيمان وما رأيته إلا تاليا أو راكعا أو ساجدا أو عاملا يعين إخوانه على هذه المركب. فرسينا عند قرية فنزل الناس فأتاه آت وحكى له وانذر إلى الستر كيف يفتح وحكى له وقال لقد وجدت في القرية كذا وكذا من الله حتى رأيت الفيل وكانت العرب لا ترى الفيلة قال حتى رأيت الفيل فأخذه معه فمر به على بيت فيه عاهرات قال له انظر فامتنع الشاب ثم نظر إنك إن تفتحه تلجه نظره نظر من ثقب الباب نظره ثم رجع إلى السفينة فصار ينزل في كل يوم وحده حتى دخل إلى الباب بعد عباده. ودلف إلى النسوة فوقع عليهم وسقط في الزنا وكان أبيت عندهن فسأل ربان السفينة عنه أين شابنا بركة السفينة قيل له خرج في كذا وكذا فأرسل في طلبه فرجع الغلام فلما كلمه في هذا أبى ورجع إلى النسوة والله عز وجل رحيم فلما أبى ورجع بعد أن ناداه واعث الله بعد أن أخرس بمعصيته واعظ قلبه فرجع الغلام تارة أخرى إلى السفينة وهو يبكي فظن أن الرجل يبكي ليتوب فإذا به يصرخ في جوف الليل فقام ربان السفينة يسأله فيقول هو على نفسك فالله غفور رحيم قال فكشف الغلام له عن عورته فوجدها قد ملئت بالدود تماما يأكل الدود عورته قال فلما أصبحوا وجدوا صوتا عاليا فإذا به قد عض على خشبة ومات على هذه الحالة إنك إن تفتحه تلجه أيها الإخوة هذا حديث مانع شافع يحتاج إلى كلام كثير في الحقيقة وإلى مباحث عدة يسهب المرء فيها لكنني أختمه بهذه اللفظة النبوية الشريفة إياك أن تفتحه اوعى تفتحه علينا طاعة الله عز وجل أولا واعلموا أن الله عز وجل لن يديلك على الكافر الفاسق المنافق إلا بطاعته وأن معصية الله عز وجل لا تعود علينا بشيء وإلا فالنازل لا إرادة له إنك إن تفتحه تلجه عندها يسقط وحين يسقط تريد إيقافه فنا تستطيع يومها أن توقفه نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين اللهم انصرنا على القوم العالمانيين اللهم قتلهم في جوهم واقتلهم في أرضهم واقتلهم في بحرهم واجعلهم وأبنائهم ونساءهم وأرضهم غنيمةً للمسلمين اللهم خذ من دمائهم اليوم لمقدسات المسلمين حتى ترضى وخذ من, مك... من دمائهم اليوم لشيب المسلمين حتى ترضى وخذ من دمائهم اليوم لشباب المسلمين حتى ترضى اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى اللهم أشمنا شريعتك اللهم لا تمتنا حتى نحكم بشريعتك اللهم حكمنا بشريعتك اللهم إنا نعوذ بك من الحكم بغير شريعتك وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك أن نرزح تحت غير شريعتك اللهم إنا نسألك أن نحكم بدينك اللهم أشمنا حكومة دينك اللهم افتح المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أغث إخواننا بالشام اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين بسوريا اللهم أغثهم بإغاثتك وأعذهم بمعازتك وألذهم بلوازك أنت أرحم الراحمين اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في عقر دورهم اللهم أدل المسلمين عليهم اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صغرون اللهم امنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صغرون اللهم كل الصامتين في دماء المسلمين في برما اللهم أغث إخواننا في برما اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم اللهم ثبت الأرض تحت أخدامهم اللهم سدد رميتهم اللهم أغث المهجاهدين في كل مكان أنت أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وقم الصلاة